بسم الله الرحمن الرحيم التسجيل الحادي والأربعون من التذكرة باب ما جاء في شهادة الأرض والليالي والأيام بما عمل فيها وعليها وفي شهادة المال على صاحبه وقوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قرأ رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم هذه الآية يومئذ تحدث أخبارها قال أتدرون ما أخبارها قالوا الله ورسوله أعلم قال فإن أخبارها أم تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها تقول عمل يوم كذا كذا وكذا فهذه أخبارها قال هذا حديث حسن صحيح غريب في الحاشية واحد ضعيف في الاسناد أحمد قال الهيثمي رواه أحمد وفيه ابن لهيعة وفيه ابن اللهييع وهو ضعيف وقد وثقه وبقية رجاله رجال الصحيح اثنان ضعيف الترمذي فيه يحيى بن أبي سليمان لين الحديث كما في التقريب أبو نعيم عن معاوية بن قرة عن معقل بن يسار عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال ليس من يوم يأتي على ابن آدم إلا ينادى فيه يا ابن آدم أنا خلق جديد وأنا, على وأنا فيما تعمل عليك وأنا فيما تعمل عليك غادم شهيد فعمل في خيرا أشهد لك به عدا فإني لو قد مضيت لم ترني أبدا ويقول الليل مثل ذلك غريب من حديث معاوية تفرد عنه تفرود عنه زيد العمي ولا أعلمه مرفوعا عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلا بهذا الاسناد ابن المبارك عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال من سجد في موضع عم شجر أو حجر شهد له عند الله يوم القيامة قال واخبرني ابن ابي خالد رضي الله تبارك وتعالى عنه قال سمعت ابا عيسى يحيى بن رافع يقول سمعت عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول وجاءت سكره الموت بالحق وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد قال سائق يسوقها إلى أمر الله سبحانه وتعالى وشاهد يشهد عليها بما عملت وخرجه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وفيه وان هذا المال خضر حلو ونعم صاحب الونعمة صاحب المسلم ونعمة صاحب المسلم هو لمن أعطى منه المسكين هو لمن أعطى منه المسكين واليتيمة السبيل أو كما قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وإنه من يأخذه بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع ويكون عليه شهيدا يوم القيامة وقد تقدم أنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شجر ولا حجر ولا مدر إلا شهد له يوم القيامة رواه أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ورواه الأئمة مالك وغيره قال المؤلف فتفكر يا أخي قال المؤلف فتفكر يا أخي وإن كنت شاهدا عدلا بأنك مشهود عليك في كل أحوالك من فعلك ومقالك واعظم الشهود لديك المطلع عليك الذي لا تخفى عليه خافية عين ولا يغيب عنه زمان ولا أين قال الله سبحانه وتعالى ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه فعمل عمل من يعلم أنه راجع إليه وقادم عليه وقادم عليه يجازي على الصغير والكبير والقليل والكثير سبحانه لا إله إلا هو في الحاشية واحد ضعيف أبو نعيم وفي سنده زيد العمر ضعيف إثنان إسناده ضعيف ابن المبارك في زوائد الزهد وفي سنده رشدين بن سعد وهو ضعيف ثلاثة حسن ابن المبارك في زوائد الزهد أربع صحيح مسلم وتابع باب لا يشهد العبد على شهادة في الدنيا إلا شهد بها يوم القيامة ابن المبارك قال أخبرنا رشدين بن سعد عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن سليمان بن راشد أنه بلعه أن أن مرأة لا يشهد على شهادة في الدنيا إلا شهد بها يوم القيامة على رؤوس الأشهادة ولا يمتدح عبدا في الدنيا إلا امتدحه يوم القيامة على رؤوس الأشهادة قلت هذا صحيح يدل على صحته من الكتاب قول الحق ستكتب شهادتهم ويسألون وقوله سبحانه وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والله سبحانه وتعالى أعلم. باب ما جاء في سؤال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وفي شهادة هذه الأمة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام على أممهم قال الله سبحانه وتعالى فلا نسألن الذين أرسل إليهم ولا المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين وقال فوربك لنسالنهم أجمعين فيبدأ بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام فيقول ماذا أجبتم وقيل في تفسيرها كانوا قد علموا ولكن ولكن ذهبت عقولهم وعزبت أفهامهم ونسوا من شدة الهول وعظيم الخطب وصعوبة الأمر فقالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب ثم يقربهم الله سبحانه وتعالى فيدعى نوحا عليه السلام ويقال إن الهيبة تأخذ بمجامع قلوبهم فيذهلون عن الجواب ثم إن الله يثبتهم ويحدث لهم ذكرى فيشهدون بما أجابت به أممهم ويقال إنما قالوا ذلك تسليما كما فعل المسيح عليه السلام في قوله تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب والأول أصح لأن الرسل يتفاضلون والمسيح من أجلهم لأنه كلمة الله سبحانه وتعالى وروحه قاله أبو حامد في الحاشية واحد صحيح ابن ماجه أتابع وخرج ابن ماجة حدثنا أبو كريب وأحمد بن سنان قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمشي عن أبي صالح عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يجيء النبي يوم القيامة ومعه الرجل ويجيء النبي ومعه الرجلان ويجيء النبي ومعه الثلاثة وأكثر من ذلك فيقال له هل بلغت قومك فيقول نعم فيدعى قومه فيقال هل بلغكم فيقولون لا فيقال من يشهد لك فيقول محمد وامته فتدعى امه محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فيقال هل بلغ هذا فيقولون نعم فيقول وما علمكم بذلك فيقولون اخبرنا نبينا صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بذلك أن الرسل قد دلغوا فصدقناه قال فذلك قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء أعلى الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ويكون الرسول عليكم شهيدا متابع وذكره البخاري أيضا بمعناه عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يدعى نوحي يوم القيامة فيقول لبيك وسعديك يا رب فيقول هل بلغت فيقول نعم فيقال لأمته هل بلغكم فيقولون ما أتانا من نذير يقول من يشهد لك فيقول محمد وأمته فيشهدون أنه قد بلغ فذلك قوله سبحانه وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا أخرجه, أخرجه ابن المبارك في رقائطه مرسلا بأطول من هذا فقال أخبرني رشدين بن سعد قال أخبرني أخبرني ابن أنعم المغافري عن حبان ابن أبي جبل قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذا جمع الله عباده يوم القيامة كان أول من يدعى إسرافيل عليه السلام فيقول له ربه عز وجل ما فعلت في عهدي هل بلغت عهدي فيقول نعم قد بلغت جبريل ففدع جبريل عليه السلام فيقول هل بلغك إسرافيل عهدي فيقول نعم يا رب قد بلغني فيخلى عن إسرافيل ويقال لجبريل هل بلغت عهدي فيقول جبريل, جبريل نعم قد بلغت الرسل فيدعى الرسل فيقول هل بلغكم جبريل عهدي فيقولون نعم فيخلى عن جبريل ثم يقال للرسل هل بلغتم عهدي فيقولون قد بلغنا أممنا فتدعى الأمم فيقال لهم هل بلغكم الرسل عهدي فمنهم, فمنهم المصدق ومنهم المكذب فتقول الرسل إن لنا عليهم شهود يشهدون أن قد بلغنا مع شهادتك فيقول من يشهد لكم فيقولون محمد وأمته فتدعى محمد، فيقول تشهدون أن رسلي هؤلاء قد بلغوا عهدي إلى من أرسلوا إليه فيقولون نعم رب شهدنا أم قد بلغوا فتقول تلك الأمم كيف يشهد علينا من لم يدركنا فيقول لهم الرب كيف تشهدون على من لم تدركوا فيقولون ربنا بعث إلينا رسولا وأمزلت إلينا عهدك وكتابك وقصصك علينا إنهم قد بلغوا فشهدنا بما عهدت إلينا فيقول الرب صدقوا فذلك قوله عز وجل وكذلك جعلناكم امه وسطا والوسط العدل لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا قال ابن أنعم قال ابن أنعم فبلغني أنه يشهد يومئذ أمة محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلا من كان في قلبه حنة على أخيه قلت وذكر هذا الخبر أو ذكر هذا الخبر أبو محمد في كتاب العاقبة له فذكر بعد قوله والوسط العدل ثم يدعى غيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام صلوات الله سبحانه وتعالى عليهم أجمعين. ثم ينادى كل إنسان باسمه واحدة واحدة ويسألون واحدة واحدة وتعرض أعمالهم على رب العزة جل جلاله. قليلها وكثيرها حسنها وقبيحها. في الحاشية واحدة صحيح ابن ماجه اثنان صحيح البخاري ثلاثة صحيح الأسناد. ابن المبارك وفيه ابن العم وهو عبد الرحمن بن زياد وهو ضعيف. قال المؤلف وذكر أبو حامد في كتاب كشف علوم الآخرة أن هذا يكون بعدما يحكم الله سبحانه وتعالى بين البهائم ويقتص للجماء من القرناء ويحصل بين الوحش والطير ثم يقول لهم كونوا ترابا فتسوى, فتسوى بهم الأرض وحينئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ويتمنى الكافر فيقول يا ليتني كنت ترابا ثم يخرج النداء من قبل الله سبحانه وتعالى أين اللوح المحفوظ فيؤتى به له له هرج عظيم فيقول الله سبحانه وتعالى أينما سطرت فيك من توراة وزبور وإمجيل وفرقان فيقول يا رب نقله مني الروح الأمين فيؤتى به يرعد وتصك ركبتاه فيقول الله تعالى يا جبريل هذا اللوح المحفوظ يزعم أنك نقلت منه كلامي ووحيي أصدق قال نعم يا رب قال فما فعلت فيه قال أنهيت التوراة إلى موسى وأنهيت الزبور إلى داود وأنهيت الإمجيل إلى عيسى وأنهيت الفرقان إلى محمد عليه السلام وأنهيت إلى كل رسول الرسالة وإلى أهل في صحائفهم فإذا بالنداء يا نوح فيؤتى به يرعد وتصطك فرائصه فيقول يا نوح زعم جبريل أنك من المرسلين قال صدق الثقيل له ما فعلت مع قومك قال دعوتهم ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا فإذا بالنداء يا قوم نوح فيؤتى بهم زمرة واحدة فيقال هذا اخوكم نوح يزعم أنه بلغكم الرسالة فيقولون يا ربنا كذب ما بلغنا من شيء وينكرون الرسالة فيقول الله سبحانه وتعالى يا نوح ألك بينة فيقول نعم يا رب بينتي عليهم محمد وأمته فيقولون كيف ونحن أول الأمم وهم آخر الأمم فيؤتى بالنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فيقول يا محمد هذا نوح يستشهد فيشهد له بتبليغ الرسالة فيقرأ صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إنا ارسلنا نوحا إلى قومه إلى آخر السورة فيقول الجليل جل جلاله قد وجب عليكم قد وجب عليكم الحق وحقت كلمة العذاب على الكافرين فيؤمر بهم زمرة واحدة إلى النار من غير وزن, وزن عمل ولا حساب ثم ينادي أين هود فيفعل, فيفعل قوم هود مع هود كما فعل قوم نوح مع نوح فيستشهد عليهم بالنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وخيار أمته فيتلو كذبت عاد المرسلين فيؤمروا بهم إلى النار مثل أمة نوح ثم ينادي يا صالح ويا ثمود فيستشهد صالح عندما ينكرون فيتلو النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كذبت ثمود المرسلين إلى آخر القصة فيفعل بهم مثلهم ولا يزالوا يخرج امه بعد امه حتى اخبر عنهم القرآن بيانا وذكرهم فيه اشاره في قوله سبحانه وتعالى بين ذلك كثير وقرونا بين ذلك كثيرا وقوله سبحانه وتعالى ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء امه رسولها وقوله سبحانه وتعالى والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات وفي ذلك تنبيه على أولئك القرون الطاغية لقوم تاريخ وتاريخ و دوحا وأسرى وما أشبه ذلك وما أشبه ذلك حتى ينتهي النداء إلى أصحاب الراس وتبع وقوم إبراهيم وفي ذلك وفي كل ذلك لا يرفع لهم ميزان ولا يضع لهم حساب وهم عند ربهم يومئذ محجوبون والترجمان يكلمهم لأن الرب سبحانه وتعالى من نظر إليه وكلمه لم يعذبه ثم ينادي أو ينادى بموسى بن عمران أو كما قال فيأتي وهو كأنه ورقة في ريح عاصف قد اصفر لونه واصطقت ركبتاه فيقول له يا ابن عمران جبريل يزعم أنه بلغك الرسالة والتوراة فتشهد له بالبلاغ قال نعم قال فرج الى منبرك واتل ما اوحي اليك من ربك فيرقى المنبر ثم يقرأ فينصت له كل من في الموقف فياتي بالتوراه غضه طريه على حسنها يوم انزلت حتى تتوهم الاحبار انهم ما عرفوها يوما ثم ينادي, ثم ينادي يا داود فيأتي وهو يرعد وكأنه ورقة في ريح عاصف تفتك ركبتاه فيصفر لونه فيقول الله جل ثناؤه يا داود زعم جبريل أنه بلغك الزبور فتشهد له بالبلاغ فيقول نعم يا رب فيقال له يرجع إلى منبرك واتل ما أوحي إليك فيرقى ثم يقرأ وهو أحسن الناس صوتا وفي الصحيح أنه صاحب ثم ينادي المنادي أين عيسى بن مريم فيؤتى به على باب المرسلين فيقول أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله ثم يحمد تحميدا ما شاء الله تعالى ويثني, ويثني عليه كثيرا ثم يعطف على نفسه بالذم والاحتقار ويقول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 يا عيسى رجع إلى منبرك واتل الإنجيل الذي بلغك جبريل فيقول نعم ثم يرقى ويقرأ فتشخص إليه رؤوس لحسن ترجيده وترجيعه فإنه أحكم الناس به رواية فيأتي به غضا طريا حتى يظن الرهبان أنهم ما علموا به قطة ثم ينقسم قومه فرقتين المجرمون مع المجرمين والمؤمنون مع المؤمنين ثم يخرج النداء اين محمد فيؤتى به صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فيقول يا محمد هذا جبريل يزعم أنه بلغك القرآن فيقول نعم يا رب فيقال له ارجع إلى منبرك وقرأ فيتلو صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فيأتي به فيأتي به غضا طريا له حلاوة وعليه طلاوة ويستبشر به المتقون وإذا وجوههم ضاحكة مستبشرة والمجرمون وجوههم مغبره مقطره فإذا تلى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم القرآن توهمت الأمة أنهم ما سمعوه قط وقد قيل للأصمعي تزعم أنك أحفظهم لكتاب الله قال يا ابن أخي يوم أسمعه من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كأني ما سمعته فإذا فإذا فرغت قراءة الكتب خرج النداء من قبل سرادقات الجلال وامتاز اليوم أيها المجرمون فيرتد الموقف ويقوم فيه روع عظيم والملائكة قد امتزجت بالجن والجن ببني آدم والكل لجة واحدة ثم يخرج النداء يا آدم بعث بعث النار فيقول كم يا رب فيقال له من كل ألف من كل ألف تسعمائة وتسعون إلى النار وواحد إلى الجنة على ما يأتي بيانه فلا يزال يستخرج من سائر الملحدين والغافلين والفاسقين حتى لا يبقى إلا قدر حفنة الرب كما قال الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه نحن حفنات بحفنات الرب سبحانه وتعالى أو كما قال على ما يأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى متابع باب ما جاء في الشهداء عند الحساب قال العلماء وتكون المحاسبة بمشهد من النبيين وغيرهم قال الله سبحانه وتعالى وديء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وقال فكيف إذا جئنا من كل أم بشهيد بك على هؤلاء شهيدا وشهيد كل أمة نبيها وقيل إنهم كتبه الأعمال وهو الأظهر فتحضر الأمة ورسولها فيقال للقوم ماذا أجبتم المرسلين ويقال للرسل ماذا أجبتم فتقول الرسل لا علم لنا على ما تقدم في الباب قبل من في الباب قبل ثم يدعى كل واحد على الانفراد فالشاهد عليه صحيفة عمله وكاتبها فإنه قد أخبر في الدنيا أن عليه ملكين يحظان أعماله وينسخانها وذكر أبو حامد في كتاب كشف علوم الآخرة أن المنادي ينادي من قبل الله سبحانه وتعالى لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب فيستخرج لهم كتاب عظيم يسد ما بين المشرق والمغرب فيه جميع أعمال الخلائق فما من صغيرة ولا كبيرة فما من ولا كبيرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا وذلك أن أعمال الخلائق تعرض على الله سبحانه وتعالى في كل يوم فيأمر الكرام البررة ان ينسخوها في ذلك الكتاب العظيم وهو قوله سبحانه وتعالى إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ثم ينادي بهم فردا فردا فيحاسب كل واحد منهم فإذا الأقدام تشهد واليدان وهو قوله سبحانه وتعالى يوم تشهد عليهم السندهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون وقد جاء في الخبر أن رجلا منهم يوقف بين يدي الله تبارك وتعالى فيقول له يا عبد السوء كنت مجرما عاصيا فيقول ما فعلت فيقال له عليك بينه فيؤتى بحفظته فيقول كذبوا عليه فتشهد جوارحه فتشهد جوارحه عليه فيأمر به إلى النار فيجعل يلوم جوارحه فتقول له ليس على اختيارنا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وقد تقدم هذا المعنى مستوفى وتقدم أن الأرض والأيام والليالي والمال ممن يشهد وإذا قال الكافر لا أجز على نفسي إلا شاهدا مني ختم على فيه فتشهد أركانه كما تقدم باب ما جاء في شهادة النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على أمته ابن المبارك أخبرنا رجلا من الأنصار عن المنهال بن عمرو حدثنا أنه سمع سعيد بن المسيب يقول ليس من يوم إلا تعرض عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أمته غدوة وعشية فيعرفهم بسيماهم وأعمالهم فلذلك يشهد عليهم يقول الله تبارك وتعالى يقول الله تبارك وتعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا في حاشية واحد ضعيف الإسناد ابن المبارك في زوائد الزهد أتابع فصل قلت قد تقدم ان الاعمال تورد على الله سبحانه وتعالى يوم الخميس ويوم الاثنين وعلى الانبياء والآباء والامهات يوم الجمعه ولا تعارض فانه يحتمل أن يخص نبياً أن يخص نبينا فانه يحتمل ان يخص نبينا عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بالعرض كل يوم ويوم الجمعة مع الأنبياء والله سبحانه وتعالى أعلم باب ما جاء في عقوبة مانعي الزكاة وفضيحة الغادر والغال في الموقف وقت الحساب عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة ولا ما من صاحب ذهب ولا فضة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 حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار قيل يا رسول الله فما الإبل قال ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها ومن حقها حلبها يوم وردها إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أو فرما كانت لا يفقد منها, لا يفقد منها فصيلة واحدة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 رد عليه أخرها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار وذكر الحديث أخرجه البخاري بمعناه وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد